اعظمتم مقام العباس اعظمتم مقام الهي اعظمتم اعظمتم يا فيشل فرصه نؤتى الفضلي هذه يدخل سوق الميدان يا فيشل أبا الفضل إذ يدخل سوح الميدان لم يغمد بطارا فيها إلا بقلوب الفرسان ركن الإسلام به يعلو ويبين سبيل الإيمان بدر قاتع سيفٌ قاطع بدرٌ ساطع كيفٌ قاطع ليس في الحي جعفرات عظمتها حض ثم قام العباس اعظمته اعظمته شعر أبو أمل الرباعي كليت الغا ضبئذ يحمل ذودا عن عز الإزلاء انت للسيف فلم تصمد في الطفف ترى يا الظلام فاستلهم من شبل علي درس الثورة والإقدام ليس غاضب نور تاقب ليس غاضب نور تاقب في ليل السأرين برأس أعظمت مقام العبد هي أعظمت مقام شاعر أظام الرباعي ما دام الصارم مشهورا فالسبط بأمن والآل ما دام الحرس موجودا لا يفلح سقي الظلال لكن إن غاب فمن يرغى بنت علي والأطفال بعد أخيها من يحميها بعد أخيها من يحميها من كيد الآمن أرجاس أعظم تمقى هي أعظم تمقى عَيْنٌ للجَيْشِ فَيَحَيْرُنُ وَالأُخْرَى يَنْظُرُ مَوْلَى فَبَيْنَ الْمُخْتَارِ وَمَنْ مَعَهُ قَدْ وَبارك الله فيك فبَيْنَ الْمُخْتَارِ وَمَنْ مَعَهُ عُشْرَا قَدْ قَارُوا لَوْلَا سل عنه فكم أخفت تحت ثراها من قتلى لا تحصيها أو تحويها لا تحصيها أو تحويها لا أقلام لا قرطاس أعظمتم ما إيه بارك الله أعظم تُمقى لأنساه مجيبا لما نادته بنت الزهراء والصبية ضرا قد أضحى صرقا من حر البيداء عاد يا اخ تو على صبرا لم يبعد عن سيف الماء حاكي عهدا امضي فردا حاكي احدا امضي لا يا كل كلنا اعظام ثمقا هي ابو تمطه قد شان جل قربته وله في بسهم شقي غدا واصيب الليل فلم يفلح ان يسقي اذل مختار ارداه صري عن ملعون بغوا للاعل الاطهار غدر المجرم يا بطامئم غدر المجرم يا بطامئم للامه اذ شج الراسع وانتم مقه هي أعظم تمقى كف العباس إذا قطعت لم تقطع كف الإسلام عين العباس إذا فقعت لم تفق عين الإسلام لولا هو عينه لم يرفع شان الاثلا وحنفت حتى امسى ضاق النفس حتى امسى أمس رمز المسلم بين الناس اعظم ثم هي اعظم مما قاد القاد يا الرباعي كف العباءه اذا قطعت لم تقطع كف الاثلا عين العباءه اذا فقت لم تف قا اين الاثلا لولا كفاه ويمناه لولا كفاه هو غيناب لم يرفق شان الاثلا ض عن حتى امسى رمز المسلم بين الناس اعظم توقع جم يا عباس وانشوا أقوم يا عباس وين شرايتك صفى العطشان يا خويه ورد بيك صفى ويع يا قلوب هامل سهبة من حر الضيمة هذا يومك يا عشي في الحامل خيمة وهي سوح الحرب بين همتك همتك همة الوالد حيدر اليوم عزمك يا متنطره وعانك المغرب سبع الجنطره وعانك المغرب سبع الجن علي حد ست يا ما وصلتك همتك يا سعيد الصادق همتك همة الوالد حيدر اليوم عزمك يا وليه نتناطره وعن ناكل المعروف سبع الغطاره علي حسس يا سيد دروب ما يوصلك بسم الله انت تصل اكوان تل تعلم العدوان شمر اتضرب وقلت يروح الريحين سجد الضرب احسب عام غلط من مثل جيتك خويا وحسين الصابر نهار كو ام لي جو دخ مايا واعل فخر سفاليا عباد حال ثب خاطر خو يا حال تر بالجيتك جايتك تربي يا في عقد الولي وهنا قلب من شد خويبت له وقفال في شملين ضيمه ومتملي ريحه عن هاوي